بوك تو نوّد تسعون تسعون عدنيارتك الأمر اثنين الأمر اثنين داري كرا احلق ذقنك احلق ذقنك अंग धुआल अखतसील केस विचरा मस्जिद शारक मस्जिद शाहरख फोन करा इतसल इतसिरोल सुरू करा इब्दा इब्दाओ ابدا ابدا تام تامبا توقف توقفوا توقف توقفوا صودون دي صودون ديا اترك هذا اتركوا هذا اترك هذا اتركوا هذا بول بولا قل هذا قولوا هذا قل هذا قولوا هذا هي خريدي كر هي خريدي كرا اشتر هذا اشتروا هذا اشتري هذا اشتروا هذا كدي هي بييمان بنو نكوس لا تكن ابدا غير صادق لا تكن ابدا غير صادق قد هي خوردكر بنو نكوس لا تكن ابدا وقحا لا تكن ابدا وقحا قد هي اسبى واغو نكوس لا تكن ابدا غير مهذب لا تكن ابدا غير مهذب نهمي راमाणिक रहा كن دائما صادقا كن دائما صادقا نهمي चांगले रहा كن دائما لطيفا كن دائما لطيفا نهمي विनम्र रहा كن دائما مهذبا आपण घरी सुरक्षित परत्याल अशी आशा आहे स्वतःची काळजी घ्या पुन्हा लवकर भेटा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लँग्वेजेस डॉट कॉम वर जाऊन आपण या ऑडिओ कोर्सचे धडे व नवीन प्रत डाउनलोड करू शकता